عود علي ارجوك و ا س د ع ي و ن اليوم ل ي الوصل م ت ر و لاحك مني 「あおど وناظر وشجرى في غبتك يا غ ل البرى د م ي ج ر وما ت 「お له حلوه الحون واخره ج ر ن